الحمد لله صلاة والسلام ص الله والصحم الله صلا على في الله على آه ص من تع وداء ماذاقال صف الله تعالى وعن أبي وريرةرض الله عن قال كان رس الله صل الله عليه ؤه وسما يقرأوا في صلاات السجر يوم الجعة بأدسلام مين فنزيل السجدة وه أد على الإنسان بق عليهقال شرح رحم الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لامين تنزيل السجدة أي في الرتعة الأولى وهل أتى على الإنسان أي في الثانية متفق عليه فيه دليل على أن ذلك كان دأبه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الصلاة وزاد التمراره على ذلك بيانا الحديث الثالث аргaconين عبد الله يذكر الحمد لله صلى الله عليه وسلم عن أبي عرية ربgra قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر الفجر يعني والإثلام من تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان مستفق عليه وعن أبي عرية قال كان رسول كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف كان رسول كان رسول صلاة الفجر يوم الجمعة الفلام تنزيل الفجدة أي في الركعة الأولى وهل أتى عن الإنسان أي في الثانية متفق عليه فيه دليل على أن ذلك كان ذأبه في تلك الصلاة وزاد استمراره على ذلك بيانا قوله نعم قال المقبل رحمه الله وللطبراني من حبيث من المسعود يديم ذلك قال الشيء رحمه الله وللطبراني من حبيث المسعود يديم ذلك خير يجعله عادة دائمة له قال شيخ الإسلام بن رحمه الله السر في قراءتهما في صلاة فجر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومه فإنهما اجتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العبادة وذلك يكون يوم الجمعة ففي قراءتهما تذكير للعباد بما كان فيه ويكون قلت عن الشارع ليعتبروا بما كان ويستعدوا لما يكون هذا, هذا الثاني الطبراني من حديث ابن مسعود يديم من يعني في الأصل فيه الحديث الأول الصحيح المتفق عليه قال رحمه الله تعالى وللطبراني عن حديث ابن مسعود يديم ذلك أن يجعله عادة دائمة له قال شيخ الإسلام بن تيمية السر في قراءتهما كما قلنا المرضى الماضية قلنا في هذا حتى تزول إشكالية يديم ذلك كان رسول يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لا من تنزيل السيدة أي في الرقعة الأولى وهل أتى على الإنسان أي في الثانية يعني لفظة كان تدل على الدوام إذا كان فعل ماذا متكررا إذا قيلت فيه ممكن يستفاد منه الدوام وإما إذا كان الفعل غير متكرر لا يستفاد من كذلك الدوام فكانه لم كان الكلام على صلاة الفجر وهي متكررة فكانه كان يفعله على الدوام يعني أن يجعله عادة دائمة له قال شيخ الإسلام بمتيمية رحمه الله وآله السر في قراءتهما في صلاة فجر الجمعة أنهما فضمنتا ما كان وما يكون في يومهما فإنهما اجتمل على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة ففي قراءتهما تذكير للعباد بما كان فيه ويكون قلت ليعتبر بذكر ما كان ويستعد لما يكون يعني كان فيها قراءة في ذلك اليوم يعني فيها استعداد البعث والمشور غير ذلك وأن فيها بعث قال نعم صد قال المصنف رحمه الله وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وتحق حسنه الترمذيه قال الشارح رحمه الله وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل أي يطلب من الله رحمته ولا آية عذاب إلا تعود منها مما ذكر فيها أخرجه الخمسة وحسنه الترملي في الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تذبر ما يقرأه وسؤال الله رحمته والاستعادة من عذابه ولعل هذا كان في صلاة الليل وإنما قلنا ذلك لأن حديث حذيفة مطلق وورد تقييده بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعود بالله من النار ويل لأهل النار رواء أحمد وابن ماجة بمعناه وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة التمام فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دع الله عز وجل واستعاذ به ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دع الله عز وجل ورغب إليه وأخرج النتائي وأبو داود من حديث عوف بن مالك قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام يصلي فاستفتح بالبقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ الحديث وليس لأبي داود ذكر السواك والوضوء فهذا كله في النافله كما هو صريح الأول وفي قيام الليل كما يفيده الحديثان الآخران فإنه لم يأتي عنه في رواية قط أنه أما الناس بالبقرة وآل عمران في فريضة أصلا ولفظ قمت يشعر أنه في الليل فيتم, أو فيتم ما ترجينا بقولنا ولعل هذا في صلاة الليل فهذا باعتبار ما, ما ورد فلو فعله أحد في الفريضة فلعله لا ذأس لمن فعله فيها ولا يخل بصلاته فيما إذا كان منفردا لا يشق على غيره إن كان إماما وقولهما ليلة التمام في القاموس ليلة التمام كتاب وليل تمامي أطول ليالي الشتاء وإي ثلاث, لا وإي ثلاث لا يستبان نقصانها أو هي إذا بلغت اثنى عشرة ساعة فصاعدا لا. قال رحمه صلى الله عليه قال, قال وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل يسأل ونعم أي يطلب من الله رحمة ولا آية عذاب إلا تعوذ منها مما ذكر فيها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي في الحديث ذليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبر ما يقرأ وسؤال الله رحمته والاستعاذ من عذابه ولعل هذا كان في صلاة الليل وإنما قلنا ذلك وهذا كنا تكلمنا عنه عن ماذا أشرنا إلى هذه الفوائد عن ماذا تذكروا يا الله ها تشوفوا ش عندكم ماذا قيل هذا وما تأشرنا إلى مثل هذا الله سنقرأ شو بعد الحديث يجي من بعد يهيئكم لأن الاستحضاء قال رحمه الله تبارك وتعالى في الحديث ذي على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تذبر ما يقرأ يقرأه وسوال الله رحمته والاستعاذة من عذابه ولعل هذا كان في صلاة الليل وإنما قلنا ذلك لأن حديث حذيفة مطلق ورد تقييده بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار رواه أحمد هذا الحديث ضعيف يعني وابن ماجه بمعناه وأخرجه أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت ذكر لها عن عائشة ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين فقالت أولئك قرأوا ومن يقرأوا كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ بالبقرة والنسى وآل عمرانا ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا, إلا دعا الله عز وجل والسعادة ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه أخرجه النتائي وأبو داود من حديث عوف بن مالك قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ فاستعتفت وتوضع ثم قام فطل فاستفتح للبقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل الله ولا يمر بآية, لا يمر بآية رحمة إلا وقف ويسأل ولا يمر في عذاب إلا وقف وتعود الحديث وليس لأبي داود ذكر السواك والوضوء فهذا كله في النافلة كما هو صريح الأول وفي قيام الليل كما يفيده الحديثان الآخران فإنه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في رواية قد أنه أما الناس بالبقرة وآل عمرانة فريص أطلع ولفظ قمت يشعر في الليل لا يشعروا قد يكونوا في النهاء قيام, قيام الصلاة قمتوا إلى الصلاة وقالوا في الليل وفي النهار كذا قمت فتم ما ترجيناه والصواب ذلك هو أنه في قيام الليل جل هذا تستحظوا الآن بعد هذه القراءة اللي قرأناه عندما تكلمنا عن القراءة في رمضان والناس يبحثون عن ماد عن عدد الخسامات من أعظم طرق التعليم السؤال والجواب تعرف هذا لا تعرف أي يوم هذا في حاجة الوداء هتدلون أي يوم هذا أي شهر هذا إذن لازمي هي السؤال الجواب وهي أعظم طريقة لتثبيت العلم طريقة السؤال والجواب قلنا فقراءة القرآن في رمضان يبحث المسلمات على عدد الخصمات ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شوفوا العبارة حلوة جدا منها يعني قالت ذكر لها نناس يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين فقالت أولئك قرأوا ولم يخرأوا ثم تيلت معنا قرأوا ولم يخرأوا كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمية فكان يقرأ من البقرة والنساء وآل عمرال ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعادة ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب, ورغب إليه يعني هذا سإن فيها إشارة من عائشة ربي الله تعالى عنها وأرضاها على أن الإنسان الذي يقرأ القرآن يجب أن يتفاعل معه إذا كان هذا في الصلاة إذا كان هذا الفعل يفعل في الصلاة فخارج الصلاة ماذا من باب أولى وهذا معنى ينتفع بالقرآن هذا معنى يقرأ القرآن وينتفع به عندما يمر ويأتي إلى آية من الآيات كما قال المولى عز وجل هناك دعا زكريا ربه هناك دعا زكريا ربه قال لا تذبني صلاة عندها في هذه اللحظة على لا الزكريا لأن الزكريا جاء في موطن ماذا كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقه قال يا برسل أنا نكاذب من جاء هذا قالت هو من عند الله هو قالت هو من عند الله اسمعنا ماذا هذه العندية تقتضي ماذا خصوصية هو سأل عن أمر لو كان الأمر معتاد بسبب المعتاد كان يفعل سبب معتاد ليس لكن السبب الذي وصلت به سبب غير معتاد إذن ما نفعل هو إذن مادام وصل إليها هي ذاك عن سبب غير معتاد إذن حتى أنا سنبتعي مقطع ولا لا ففلسل إليه هناك دعا زكريا ربهم هذه سموه قراءة القرآن ومعايشة القرآن في القرآن مش مجرد مرور صرفك يعني وإنما معايش القرآن ولهذا القجزي يقول إذا أردت أن تنتفع بقرآن فقرأه كأنه ماذا كأن الله يخاطبك به رسالة خاصة من الله إليك أنت خاصة فكل ما فيه هو خطاب لك إذا كان كفر تخشاه أنجم تقول شيء حنا كما قلت العغوة عندما نقرأ وإذا يأتي الكفار الكافرين منافق منافقين فساق فاتقين وشبقى صالحين المتعقين هو هذا قرأتنا القرآن هنا لكل ما يقرأ منافقين منافقين كل ما بعد الصالحين يكونوا والجنة هو والنبي لا يمر بآية عذاب بس هذا بآية سبجار إلا داعا إذن هذا الأمر الذي يجب التنبه إليه القرآن ولهذا ماذا قال الرسول على الملائكة علي الجيم صرحنا كانوا أكثر مرضودية منكم فلا كل ما مرأة في قوله تعالى فبأي فأبي قالوا لا نكذب, نكذب بآيات ربنا كلما قرأ ومر بهذا الآية قال لا نكذب لا نكذب يعني كانت مضيتهم مع القرآن وتفاعل هذه سمت تفاعل مع القرآن ولانتساء به وهذا أعظم ما ينتشعر للإنسان في حياتهم يعني يعايش القرآن ولهذا عايش أولا ذا أحسن أولا القول رضي الله تعالى انضحها. أولئك ماذا قالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا قرأوا من حيث له ولم يقرأوا لأنه ما قرأوا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تدبر الآيات والعيش من الآيات والسؤال والخوف والرجاء والطمع كل معيشت ذلك كله وهذا هو الانتفاع بكتاب الله سبحانه وعز ولا سبيل لك إذا قرأت القرآن لتنتفع به إلا أن تعيشه كل ما فيه مر بآية فيها كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته ففعله أنت في صلاتك وخار الصلاة وهنا الكلام على ماذا على النافذة فقط لأن كنا أشرنا وفصلنا في هذا لكن فيه واحدة أرسلت كلمة لهنا وقولها قالت يا شيخ بارك الله فيكم بالنسبة للحديث هل كل ما يثبت في الفرض قلنا ما يثبت للفرض يثبت للنفذ وما يثبت للنفذ يثبت للفرض إلا ما خصه ماذا الدليل لأنها جنس صلاة فمعا يقول لي هذه كنت أشعبت إليها عدة مرات وأكرر لأنها جمس صلاة فما يثبت هنا يثبت هنا وليسمى هذا إيش قياسا لأنها أصل فيها صلاة تحريبها تحليلها فرد ونفل فكل ما يحصل في هذا يحصل في هذا إلا ما خصه الدليل وهذا الدعاء الذي هو في الصلاة هو ما خصه الدليل وهي في النافلة فقط ومن أعظم الأدل على ذلك هو هذا الموجود الآن هنا لعندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم فعله في الفريضة لأن لو فعل في الفريضة يصلتها في سلوات جهرية ولا لا دواع النقل موجودة ومش موجودة موجودة أكثر من قيام الليل لأن أكثر قيام الليل قيام النبي يقوم ماذا منفردة ومع ذلك بكرت هذه الحالات في قيامه من حضر قيامه صلى الله عليه وسلم وفعلات الفريضة على الدوم يقرأ ما ثبت عنه صلى الله أنه فعل هذا في الفريضة إلا في شبه وصورة قيامة هذا وشبه وإما بقية الفريضة يسمعهم القرآن فقط بدون هذا الفعل هذه من هذه الشاهدة على أن الفريضة خرجت وبقي هذا للنافلة فيه. مواضح الآن هذا من باب الاستفادة وإحنا لابد رمضان ما عاد ما بزال يعني نقرب حتى ولها الأيام هذه الآن كيقر كي القرآن يتفاعل معنا يعايش الآيات وفي هذه اللحظة قد تكون في حالة أنت محتاج إلى أن تدعى ربك فتجد هذاك اللي زكريا دخل وزي المحرى بجد عنده قال أنا قلت من عند الله ثم أنت تتمسك وتدعو ربك بتضرع وكما أعطاها بدون سبب يعطيك ما هذا فهو القادر والقاهي فوق عباده إذن لا بد أن يعايش أولئك قرأوا ولم يقرأوا فكذلك الإنسان الذي يريد أن ينتفع بالقرآن لا بد أن ينضي على هذه الهيئة نعم تدبر. لا يكون قلبه لا يكون قلبه في, في الفريضة يكون في القلب احنا ما كلام من القلب هنا من نصوفية هذا ما يمكن احنا لا يسمى في النفس الداخل كلام ما يسمى اش كلام وإنما معايش ذلك تدبر تدبر لازم تخشى تخاف تدمع ولهذا قال دعنا نقول هذا في الآية الأخرى مبينا فكأنما في صدورهم أزيز ماذا؟ المرجلي خوف الخشية هذه الأسئة هو هذا ها هو تمر وستتبور كذلك شوف ها قلت هلكم وسأظل أقولها كذلك سيظل القرآن القرآن وزنهما الموجهان والحاديان يعني سبحان الله كأنه ينزل تو الآن كأنه ينزل تو الآن كم من مرة هكذا نكونوا نتحوروا في قضية مع الإخوة ومكملوا المجلس ومجيوا رايحين للمسجد فإذا بهيت هي آيات موافقة لماذا لما كنا نفسها وذكرت لكم في يوم من الأيام لا هكذا جات أزمة هكذا شوية مرت بها وجيت رايح المجلس لنصلي المغرب أيام الشتاء فأكدت حالة هكذا شوية نفسية هكذا فسبحان ربي العظيم في ذاك اليوم تخلي صلي صلى المغرب فعندما وصل عند قوله تعالى بعد بعدما قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين خلتني نمشي يحمد على ماذا على أنه رب رباك وأنت صغير حتى أصلحت بهذه العياء وما زال يربيك وبعد قال الرحمن الرحيم إذن ثم تفعل آخر ما دام رحمن الرحيم علاش أنا نحفل في هم وهم وهو رحمن الرحيم قرأها ثلاث مرات قرأها مرتين جهرا وقلبها أنا السر ويزيد يشمع بعلماتها <تصفيق> كم مرة؟ سبعة مرات تقرأ الفاتحة ببقى تلك المعينة الإنسان في حاجة إليها فهذاك المعيشة وهذاك العيش في هذه اللحظة تخليك ترتاح وتستريح راحة تامة رب وقد وصلت إلى هذه المسألة هو قد رباك وما زال يربيك بنعمي ورحمة إذن إيش لك تحمل هم أنت بعد هذا إذن هذا يقول أنا دائما وأبدا للإنسان يصلي ولا يمشي القرآن ما زال ينزل وسيظل ينزل كما قال عمر بن الخطاب كأنها نجلت الآن يعني الآية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وبلرهم إياها لكن لما جاءت الإزمة والحالة النفسية وصلت إلى أوجها من شعب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قال محمد مات قطعت ونقبته إنما ذهب ما ذهب بك الصديق إلا أن قرأ الآية فقال عمر كأنها نزلت الآلة معنى عمر وحب يقول وماذا حب يربينا على ماذا معنتها سنمر بأوضاع وأحوال وسنجد في كتاب الله كأنه موجه لنا الآلة والله من حين على طول المعاشه مع القران شيء نعمه كبيره جدا جدا جدا تترك الانسان تترك الانسان في رابطه دائمه مع الله وفي راحة دائما تمر حالات يجيك بعد تمر قلت انا أليس الله بكاف عده ما بك وهذا تحس نقول انا هذيك القران حقيقه معيشه دائمه من حين لحين تمر بك آية, آية, ايه من الايات مثلا الضحى تنظر لحالك انت وش كنت يعني بعد ألم يجدك ألم يجدك ألم يجدك ألم يجدك ألم يجدك لا شيء أبو كنت لديه حتى ما أصبعت مراه ودراري وصيارة وحلقات مني هذا كله صح أو لا لا تجد شيئا إلا أنك تذل له هو الذين قرأوا ولم يقرأوا هذاك النبي والضوحاء لماذ هذا هذاك النبي إذن لا بدك كم معالشة أن تكون إذا أردت أن تنفع بكتاب الله عز لازم لازم وس... وسيظل كأنها أنزلت الآن والله الذي لا إله إلا هو كأنها نزلت الآن وتتمر بك الآية إذا كنت تتجبر وتشوفيها كأنها نزلت ودي... لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت على أولئك الصحابة في مثل تلك الحالة التي أنت تمر بها فوجهت فتصيبك ويصيبك نفعها والانتفاع بها تضلت بالشياء قلت ذكرتني بلوقر نهارا عيون الزمة ساعة الفين اي نعم يوم الزمة تعالى الايمة ومشكة تعالى الايمة مع مع الشبون الدنيا حبي حبسهم الامامة ويجب ويجب الدرسة نعم مشينا للمسجد خرجنا قد المغرب ومشينا للمسجد اي نعم احنا دخلنا نتبدي التعييق اذا بدأ يقرأ اي نعم لتفتري علينا غير آه آه إذا لا اتخذوك خليل قضيت الآن مدارة شؤون دينية الدرس أمور وذلك المرة تحسن أذكره جيدا والكلمة تقول لك إسمع إسمع أحيانا والله لا أشعره أحيانا نكون في مثل يذكر يعني واقع وقعت معنا في أيام إزما تعال لئيما أرادوا أن يوقفوهم إما أن يقوموا بالدرس وإما يتوقفوهم فبقينا في الحوار وكذا في المجلس بعد جاءت سنة المغرب جينا نزلين احنا وصلنا كان بالفاتحة وقرأ وصلنا مع الآيات هذه ذاك الام قوله تعالى وسادة إن كاد يسلمونك علي ذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلة هندخل ناصبنا من في الآية فذلك الوقت لما كان يقرأ أنا كنت فيه بدون شعور رفعت صوت إلى الاجتماعي وقولهم اسمع اسمع كله ماذا يقول لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلة إذن إذن اعذر أن تفعل ذلك كانها نزلت ماذا الآن وهي تسو بحالة لابد من معايش القرآن هذا الله تعيش معنا معايش القرآن شيء عظيم مش حالة واحدة حالات عديدة هكذا نكونوا في نقاش سبحان الله روح المغرب والعيشاء فيجي الآيات كأنها تو تطمئننا بالثبات على السنة والسير عليها ولا نبيعيش إن كان ولا لابد من الصبر والثبات إذن هذا هو الانتفاء لكتاب الله أولئك قرأوا ولم يقرأوا ومن قرأ واستفاد هو الذي يعايش كأن القرآن ينزل الآن لي يوجيهك واضح الحين؟ يعني هذا الأمر دائما أنا أذكر به لأنه هو اللي قالنا الآن نحن في حياتنا اليوم هو المتنفس يعني عندما أمور تتأذب هو المتنفس طاحتك عندما تقرأ وتتدبر بهذه السورة التي يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومر بها الصحابة كيف يكون تدبر معايشة بس يعني هذا دائما نقول كيف يكون التدبر هو المعيشه حياتك حياتك اللي تعيشها خلي القران يصببها هذا معناتها تدبره حياتك التي انت تعيشها خلي القران يوجهك على لانك مستحيل لما سار الصحابه رضي الله تعالى عنهم مسيره عكس من هنا ساروا من هنا بدايه نزول القرآن نزل عن الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم هم ماشيين حتى وصلهم للجنه هذيك الطريق فيه لي يسرق فيه للجنة فيه لي رمعيني فيه فيه فيه فيه, فيه لي تأجم التعليف وقرآن نزل ماذا فعل؟ عالج عالج هذيك القضايا إذن أنت قضيتك الذي تعالجها لا تخرج عن القضايا بكتة في و بسمك رسول الله تعالى مستحيل مستحيل قليل تتخرج عنها الله معم؟ عالج الله علي موجه لكي نجد فلا عن شي يقول هذا الإنسان يفكر ويا لأ. كما هو دائما بدنا هذا وهذا هذا المسيره اللي راي دائما ناكد عليها وخاصه مع كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم نحلف نحلف بالايمان المغلط مش تخرج حالتنا اللي عايشينها على الحاله اللي عاشها الصحابه وشو راح توصل الجنه مو ساهي وهذه المسائل معناتها تتكرر يعني نفس المسير احنا بشر هما باش راحوا ما عشنا حامروا بالحالات اللي مرينا احنا تطبيق الاثمه كما مر مرينا اذا كل هذيك الحالات التي عالجها القران حتى خطا الصحابه ان يثبتوا في سيرهم الاخره اذا عندنا مفر وما لا نجد ما يقوينا على السير الى اخره كتاب الله بشرط ماذا مخ شغال مستحيل نقولها ولا جازم يعني. مش جايل تخرج إنيوزيات ذلك فقط عايش عايش عايش عايش عايش مع القرآن تضبه وباستفادات أما إذا قريض قراءة هكذا فقط مر هكذا فقط بدون سماع للمعاني بيه منشيش كيف تصدق المعاني؟ هنقول الكائن دعني الآن هذا أمرني كل مرة نوجهه كائن كائن التوحيد النظري وتوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات هذا هذا ما هذا ها هو التوحيد العملي وهي القران معيشه التوحيد اليوم اعلم امر الله بي احب الى الله ام امر الرجال امرك انت صح اللهم ان كان امر الراهب احب اليك ما فهمت رمضان حجي رجا خلاص قال انك الان ماذا أفضل مني لأن حصلت التوحيد مع له عملي. وإنك ستبتلى عندك درس الفوق فإذا حصل ما حصل لا تدل عليه إذن التوحيد العملي فلما قال لجيش يخوضوه على رأس الجبل قال الله نكفينيه بما شئ تتحرك عاطر جاء عند الملك وعلي ما تكلم عنه ما لي هاي ويدي قدر ويدي قدر إنك جيش وعاتي كلش عنده بكره ربي يجعل له باب الملك ماقدرش ما نشغوا لانه ما يتمنش شد الذهب منشرو وشد الاخر كبار ماشي ولا لا غولام ان مهما كان عنده مخشغل و لا مهما كان ملك ما دايرش دا ولا هكذا قالكم نمسك هذاك الغولام كل شيء يضيع اذا ما كان هذا الشيء و ماشي نحو هذا التوحيد جات امني هو يقول ان في نهايه المطاف اذا حبيت تقطع نهايه هذا الطريق هذه ثموتيت الاماني ابو ريره ماذا تعالى قال ما ساتي ان نصيحتي <تصفيق> فلمما خرجنا من القلب يا ابا من حاء عرياتها ركبي الذي ذكر هو جيع جوع فن فإذا به الذي يدخل هذا وجد قدح لبن قال ابو ريهل الصبح ابو ريهل راح على البوتو باش يريتهم قالوا شيء ولا شيء شرا حدينا هذا القدح واحد كما 75 واحد كما جماعات قعدنا جوعانين نبدو قاعدين كما هو حلو حس الجوع ضارب في ناب على عدم يسمي اكو سبعين واحد مثل ذلك لو جارب ايوه شاربته انا قلنا نضعها شوية وميت شوية سبعين انا الصفة وصار يعني رأي يشوف بعينيها اكبر تشيد توحيد عمالي يشوف هذيك النعمة رأي طروع له راح تشروع غيره بعدها اشرب اشرب وردها حتى فلدها ايجوا لهم السكين هذك ثم وصل ما عندكم ينفذوا عند الله بالله. هذا ما يقول ما يديش معزمان ده ما ينزلش نقول لك هذه الأمور هادة كما قلنا قبيلي اش قلنا قبيلي <تصفيق> كلام كلامه وكلام عنده حد يحدث وطعطرات ماذا لغة التوحيد يوصل المقام تشرح توصل المقام يتوقع ما ينقاش شرح ما يقدرش يشرح لك مستحيل لأنه يعايجه فهمت الآن؟ فكينشي ونسل حد لسال ما يقدرس يعبره والله ما يستطيع أن قال هذا رسول صلى الله انا وسلم بالله وأخشكم لهذا ما قال كانش فيه المسجد أحد يبقى الإنسان هذك الحياة العائلية رجل دي وهذا القرب من الله عز وجل ثم الإنسان يسير في هذه المسجد هذا وهذا لا يصر إليه إلا بهذه المعايشة إليس قرأوا ولم يقرأوا فمن قرأ وتدبر مثل ما يمر بآيتي كذا وكذا هو الذي رأسي والذيك هذه الحياة العلمية العملية هو لرشي ولد هذه الحياة العلمية العملية وهو الذي يعطيك بعدها تلك الثقة تلك الثقة بما عند الله شب هذا واجب ها؟ تعلم هو واجب مو. أحسن الله إليك يشع فانت ناس هذا الجوة أحسن الله إليك يشع هذا إذا أردت نقط إذا أردت أن تفعل وأما في قوله ثم قرأ أحفا من كتاب الله في بعشر أحفا لأن أتألأ أقول ألف من حرف ألف حرف ولا من حرف ومن حرف لا حتى تضبطه بالاخر القاعدي لا تخاف على القاعدي مجمع الاخر وين <تصفيق> لانتفاع به قلت لك لانتفاع القران دابا لا لازم تتذبريه لانتفاع اذا اردت انتفع أن انتفاع كليا يعني صحيحا اما قراءه القران لوحدها ينفعك لكن لانتفاع العمل به في حياتك انتم تعايشوه ولهذا قلت لك رضي الله تعالى عنها وارضاها رضي الله تعالى وارضا وقال اولئك قرؤوا ولم يقر فما احلى عبارات السلف في مثل هذا ولهذا عندنا النص الثاني النص النبوي ايش قال يقرؤون القرآن لي يتجاوزوا ماذا حنازيرهم ما معنى يتجاوز حنازيرهم حاج عمار ماذا معنى؟ يعني من هنا الفوق مهبس لهنا ميروحش لقور يعني من نسان الفوق البره يعني انه يمضي الى الداخل ليعطي المعاني القيم العظيمة مفيش ولهذا مش حقيقة عائشة هي قربها من نبي صلى الله عليه وسلم عطاها هذه المعاني العالية ولهذا قال الله يحقر حدثم صلاته إلى صلاته وصيامه نسيامه وصيام وقيامه إلى قيامه شوفنا حاجة الكرهة لكن في نهاية المطاف القرآن وين حدث من هنا البرة إذن أن الانتفاع هذا بالقرآن الذي هو من جهة القلب والانتفاع به والمعايشة الإيمانية ما عندهم شيء ولهذا لما خرج لهم من يعيش القرآن في مجلس ثلاث, ما ثلاث سؤالات جاوب ثلاث جاوبات رجعوا في رواية ألفين وفي رواية لا. لماذا لا نستطيع أن نعيش ولا نصل إلى ما وصل إليه الصحابة أو إلى ما وصل إليه ذلك الغلام من اليقين نعلم أن الرب واحد والقلوب متفاوتة لكن نريد الوصول والعيش فعلمنا بارك الله فيك هذا شو عندي رابطك لنهاية أني أعطيت علمت واش عندي وين يوصل حد وين ما يقدرت كان أشياء ما يقدرت في سنة عمر عليك كان أشياء ما يقدرت هو هذا معايشة كما نقول انا بصورتها التي هي بصورة هذا تعايش هذا هذا وكل آية نزلها عليك هذه المعايشة كل آية تمر بها فيها خوف فيها كذا فيها كذا تعايشها عندك كأنك أنت الموجه إليك هذا الخطار فإذا كان هذا الموديو ليك وعيشت حالتك يعيش أنت من احتياج من فقر من كذا من, من غنى من نعمة يعني لا تخلو لا تخلو أنا أقول بإذن الله عز وجل لا تخلو لحظة من لحظات حياتك ودقيقة من دقيقة التي تمر بها مستحيل أن تعيش انت بدون الله عز وجل لماذا؟ لأن نعمه عليك ماذا؟ تسرى مستحيل لحظة من اللحظات ما تعيش بش قلت لكم هذا الجميع من الاختبار خل واحد كثيف ليختبر لي يعني فجلس خدال ورقة فأول مرة أنا عبالي بصير يعني ينظر يعني خدال ورقة يقره هات هات الورقة هنبي اين هكذا وقفت قال عجلت عجلت و توقفت و علمت نعمة هذا البصر هذا لو كانت جيد دنيا كامل كم ما تشوهاش ولي هي أعظم نعمة في هذا البصر ايش إذي وصك ربي قل شيروا في الأرض ماذا فانظروا هذه أعظم نعمة إذا كان هذا البصر بعدها استغلته في القرب من الله وتذكر آيات الله الكونية ونظر إليها لترى نعمة الله عز وجل الآيات الكونية عندها دور كبير الآيات الكونية عندها دور كبير معرفة بالله عز وجل شوف يحيانا تخذي نشلك الأمارة بالشوف عندما في بعض المسلسلات المهم هذا كان تاع الافلام تاع تعال... والحيوانات مش عارف أه... دي جملين جات الناس حيوانات الطير وتروح المنطقه تعيش هذاك المره يتكلم على نوع من الحيوانات نوع من البطريق يعيش في في الامارات تما يولد في الامارات يبيض في الامارات وعليكم <تصفيق> السلام ورحمه الله هذاك اللي يتكلم <تصفيق> يقول هذا الان في هذه الصحرة في البلاد من الان رايح ما قلت تجيه هذا العبارة قال ربي يجعل الرياح هو قال الرياح ما قلاش ربي يضم مالك قال جوعي لاتي الرياح عدنا السفة دي كالرمال واذا كانت ماذا الحبوب وغيرها طرميها اوين على شط الحرب يجي الحوث تماشرها يعيش وهذاك البطارك تعيش من الحوث تمه <تصفيق> مش يتخزي نفسك الى ابعد ما يكون وانت في مجل أبسط انت عند الدنيا دير هم وغم هذك الملايين اللي يجي يسمى لا تفكر لا غير لاني هذا في الوقت عليك تدبر هذا إلى نعمة الباصل وتخليك زيب تقرب من الله عز وجل لما ترى اللي عليك من فضل الله إذن هذا كله يخليك مالا وهذا المعايشة الدائمة وهذا تدبر دائم يخليك تغيش التوحيح وحبيت ولا ترعب بسيت عليك علاج من حين لحين أقدر إنساني يخرج ويالطبيعة ورحيانين يشوف بحر منه وجبال منا وبعد يشوف هذه المخلوقات اللي راي هنا والمخلوقات راي هنا والمخلوقات اللي راي فوق كلها لا يعزب عن علمه نتقاد ترك انت العرض هنا تذهب للسحراء وصف الرياه هذه استذكر؟ استذكر؟ ملايير ذا الفوبيبات انتقال الرمس انتقل من جه لجه ولا يعزب عن علمه حسن تلك الحبات عن علم الداهي اين ذهبت اين راح كيف باهم تفيد انت, انت يا عرض بيكي نقول تمشي تمشي في السحر حتى تنقص على كلها ما يعرف ما يبقى غير واحد باقي عالم بحالك من هو هو ندخلو 400 كيلو 500 كيلو في المقلعات بقينا هنا و وفوق قرم بلعين خلنا دلسوا الصحراء ملكين قطعونا مكنوار ووصلنا للدرمل بقعتين شوفونا قناتين درم درم درم قاحلة ارمال جبال رملية منها جبال رملية منها والتحت ذاك شوية احجرة تبقى حتى بتخرجها للدرمل هين؟ شوت؟ وما هي حاملة هم ولا حاملة غم كما نحن الدولة كان موجودة ما موجودة تغيب كل شلخيوط وفي التريفيد وما زلنا حامل هم وما إذن هذا المعايشة هي اللي تخليك تصبح قريب من الله عز وجل. هذا لشان قولي ولهذا قال لا يتجاوز القرآن ماذا حان هذه هنا يصل إلى تقرأتنا من يدخلش داخل من يتمكنش ولازم هنا تدبر معايشة ولهذا هذا المنهج اللي رب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم السحابة رضو الله تعالى في حياتهم فكانت لهم من القوة ما جابوا بها الأمم كاملة ولي قال الكفار إذ يقول ملاسقون والذين في قلوبهم مرض حاول الكفار يجدوا حل ثلاثمية بدون سلاح ولا عتاد مجهزين للقتل هذا وألف مدججة بالسلاح وكل شواقين راه له فتاة فتاة حبار الخبران فالحرب منتعك وقفوا يجبوا في تحليل يبحثون عن تحليل إعلاج هذه الموقفين كان لكم عاش قادية وراء ووصلها من هذا غرى هؤلاء مالا أي هي واسمعنا دينهم أي إيمانهم برمبهم وقفوا والأسباب غير متوفرة يمدكم بمال لألف بعد زد المشحل زادها خمسة لا ألف ومبعد خمسة لا من الملائكة قال حتى لو عاد يشوف الراس يطير قدامه يمشيق تميس في الراس يطاره هذك الوصول هذك الموقف في وقفه في هذه اللحظة ما لهم الأسباب وقفه وكان من الجانب الإيمان العقدي ما عندهم هذك الوقف جال فالحمد الله عز وجل فهات نوصل وبرك ندبرهم بعد الكرامات جي قلت لماذا لم نحصل لنا ما حصلهم من كرامات لازم نغرسوا لازم نغرسوا التين بشفرج الكرام ولا لا الكرامة ويش هي التين ولا لا لازم احنا نغرسوا التين باش من بعد تجي الكرميه من بعد الكرمجي كرم كرمات تجي احنا ما مغرش مغماش غارزين لاش لا جر لا والو ما راح يجي اذا نبدأ الان بغرش هذه الايمانه الايمانيات مال في انفسنا وبعد تجي هذه الامور الكرمات تجيبوا حدا الشفاعه وليست لزاما لان اللي ينتظر الكرمات هذا شكون هو الصوفيه احنا لا نحث عن ذلك احنا نطالب فقط بان نعايش ونعيش بهذا القران فيسوى في هذه الحياة من الطمئنينه والرحيمه ما يحصل لغيره انا ما في سبحان الله لا الا الا الغيب هذه الحالة هو ما نقول انا ثم نقول احنا ماشار على الدرب هذا حاول وسعين بها مو والله صعب على من بعيد على ربي يقول لي هذا شيء قرب ربي ربي ما يخليه ها ما يخليه ما دام الرب موجود وما دام الرب حيا قادرا خصنا فيه من خصنا والد هات فقط الدعاء أدلج أدلج قال الرسول صلى الله عليه وسلم واسألك الرضا بعض القضاء هو اسأل ولم اسأل اسأل الرضا بعض القضاء واسألك الرضا بعض القضاء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا اللي يقول أن الإنسان عندما يحاول ويسير بإذن الله أنا نجزم أنه يوصل لماذا؟ لأن ساروا الصحابة قبلنا وغيرهم من الأم السابقة ووصلوا ودائما نقول كين العنصر الأساسي لموجوده هو الرب سبحانه عز وجل معنتها إذا أردت أن يقول لك دعلق يقول بمن؟ لا هذا كان هنا أورا أنه هو حل ذلك وقلتها سبحان الله في سورة الفارسي فين كان؟ وين كان؟ فارسي كان؟ ابن من يسعر النار يعني رفل يشعر ربهم تعفارت النار قاعد يموز هو ابنه شمت لك المثير رسالها كان صادق ولا لا وصل أبن يصير وصل ومن سار على الضرب وصل هذا جهود فإذا أنك كين رب لا تال جهلا في الدعاء والتضرع عليه والبكاء والتذلل إليك فلن يضيئك فلن يضيئك كان كلمات كلمات ولو اني ما نحفظهاش عم الزوجة الاولى يقول بعض الادات الشعرية التعشر شعر الملحون هكذا فتعجبوني ما احفظتهاش يعني انا لاني مشاعر يقول بهذا العبارة يقول إلزم بابا ربك واترك كل دون إلزم بابا ربك واترك كل دون يعني ما شوهه كل واترك هو إلزم فقط بابا واتركون القضاء محتم مش عارف تقول كذا كلمات وحيك جدك وجهي هادخ وحيك لا يعني يدير واش دير راه كاين قضاء غير ماذا عوام جدك وجهي هادخ وحيك لا يدوم القضم وحتى قالك راه جايك جايك غير سلم برك ومقادمه تاع جديد تتاخذ ماتتخافش نيت المطر فماشي ادو ماذا نافيله فيا تذكركم هذا فتح ايام سالم مزلم مزلم هاي هي الحياه التي نصبوا إليه اليها ونرجو ان الله عز وجل ان يصلنا اليها لان ايه يعني صدق مع الله تعالى عز وجل لو كنا هذه وصلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على هذا بايعتك هذه الكلمه اللي تحتاج منها احنا في هذا الوقت شو محاضرات الصدق هو الاخلاص والصدق هو الاخلاص والصدق هو الاخلاص وطب ان صدق الله هاي يا الله جهل طول والله ما طول قالوا قالوا يا مبقات لي انا نقول كلمة ولا نبيين لك شمعنا الصدق وشمعنا الإخلاص وحذر من كذا وشنب كذا وفعل كذا قالوا خرج القضية من يدينا هنا بقاش قضية بينك وبين من فارجي اصدق الله اصدق روح بعيد. ما كان ما زلتوش حتى كلمة فقط هذه كلمة هذه لانا ما يحتاج محاضرات كثيرة فلما انتهت المعركة بحث عليه فجي به وقد ضرب في المكان الذي اشار ايه كان ماذا صادقا فاصدق الله اصدق هذا ما كان وَفْدُقِ اللَّهِ يَضْطُقْهَا نشأتنا إنشأناها إذا نسونا عاش ما عاش كون جمعة جمعة تتبليات الشي الكتاب يكن تنقر فيه وانا ذاك لوقت بداية اللغة العربية غير شوية غير. كده نقر فيه هو حياء علوم الدين والله الذي لا إله إلا هو في مجيدي الفتحي اللهم اغفر له وارحمه حيا وميتا كان معي مصطفى عمروش بما تابل واد قدوم وخلاص يارفوه مستوى كان معنا خرج معنا يقرأ كذاك في سعودية مستوى عمروش كان ماريان وليه نقرأو مع تكفوثة ما هو نقرأو في إحياء علوم الدين نقرأو في إحياء علوم الدين ما نجعر فقلت دمنا الأخوة لا أدري لعلها توفيق من العجل كنت ما جدي وجدي هادي مع جمع التبليل ما خلت له هران ما خلت باد القبائل ولا قسمطينا وأنا معهم طول كانت شيء وفقته إلي اللهم إن كانت هذه على الجماعة على حق وإن كانت غير ذلك الفصرة فيها وانا أولى ثلاثة رضا وصلت حتى الهند ومكتاد يعني كرات شيرة ونوبل ديلي نظام الدين ثلاثة مراكز التحمل اللي هي أقوى مراكز العالم ان كانت هذه الجماعة لحق ففت بذنين فوجت ونفسي بعد ذلك مع الإمام أحمد بن محمل و بن عيينة و الثوري و مالك و الشافع و هذا كله هنا قالوا إن تصدق الله هذا ليس هنريد الوصول إليه هو هذا الشيء يخدس وبعدها هو القادر يعني حتى لو كانت وسائلك لا تريدش والأسباب لا تريدش حتى سبب هو قادر قال من يحيي العظامة وهي ماذا رمين قال يحييها الذي أنشأها فقط مهاجت هذا القرآن وقال الله لن يضيع الله وعبده ما يضيعك ما يضيعك مستحين هذا مشنا ماذا أقول وين راني وصلنا الله اني وصلنا ياباني اولئك القطئ اولئك القرا ولم يقراوا رضي الله تعالى عنها وارضاها قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى واخرجه النسائي وابو من حديث عوف بن مالك قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدا فاستعفيت وصلنا هذا قال فتم ما ترجينا بقولنا من أنها بالليل وقلنا هذا هو الصواب ولا عل هذا في صلاه الليل فهذا باعتبار ما ورد فلو فعله أحد في الفريضه فلا عله لا باس به لا يجوز له فعله لان دواعي النقل هذا احنا نجزم بعدم الجواز مش فلا عله نجزم بعدم الجواز لانه لو كان هذا يفعل وهو من العبادات لكان اولى الناس بفعله من هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله إذن فلا نقول فلا عله نزم لأن دواعي الفعل لفعل هذا كانت متوفرة وإذا وجد المقتضي ولم ينقل ففاعل ذاك الشيء ممتدع يشبه ممتدع إذا فعل ذلك لان النبي ما فعله في سنتنا في حالته في سفر اخوات قيامه اما في غيرها من الآيات ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ارشد ولا اشار واحد من الصحابه الى مثل هذا في الجمهور فقوله فثم ان ان فلو فعله احد في الفريعه فلا عنه لا بات فيه ولا يخل بصلاته سيما اذا كان منفردا لالا يشق على غيره اذا كان اماما فنقول أولى بالاستباع في هذا وصلاة الفريط هو النبي ولم يفعله إذن فمن قال بفعله ولعله ويترجه غير ذلك فنقول له أخطأت وهذا من أعظم الأدلة التي يعول عليها أهل السنة في باب العبادات وفي باب البدع وهو قيام المقتضي وعدم فعل الشارع له أو كما يقول أهل الوصول الوصف الذي لم يعتبره الشارع مع قيام واجبه ملغى الوصف لم يكن موجود ولم يعتبره الشارع لم يعطيه قيم الشارع ولا حكم ولا فعله مع قيام الواجب لفعله ولم يفعله ملغى وهذه السمة بالسنة ماذا السنة التركية هذه تسمع هنا السنة التركية لو واحد يطوف بين الصفاء والمروة يسعى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفاء والمروة بعد ما يتم السبع عشوات يقول ماذا أجد و أصلي ركعتين شكرا ماذا لله ماذا نقول لا لأن لو كان فيه من إذا كان ذكر الفعل حقيقة يفعل كان النبي أولى بذلك فالنبي ماذا فعل حلق بعد ذلك يقولوا رح تحلق هذاك هو الشكر هذاك هو الشكر إذن هذا أصل عظيم جدا جدا في باب العبادات إذن هذا قوله هذا ما هو السليم بعيوجه كان إماما قوله ليلة التمام في القاموس وليلة التمام ككتاب وليل تمامي وليل تمامي أطول ليالي الشتاء او هي ثلاثة لا يستبان نقصان أو هي إذا بلغت اثنتي عشرة ساعة فصاعدا هي تكون اكثر عنها اثنتي عشرة ساعة إذا كان فيه اللي يصل للأطول من اثناث ساعة 14 ساعة ذلك نحسبناها يعني ذلك عند استواء في 21 غرضية جمعة طهير هذا التوسط و الاخر 21 سكتمبر او الواتف ديسامبر هذا التساوي 8... الليل 8... و 8... النهار 12 ما و 12 ساعة وبعد يمشي للنهار و يمشي ولهذا كنا في ساعة الجمعة ماذا يقللوها ساعة يوم الجمعة 12 ساعة تزيد ساعة من 60 طيقة الى اكثر من ذلك و دون ذلك في حد ذاتي نعم والله أسأل أن يوفيقنا وإياكم إلى كل خير وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إلا إلا, إلا أنت أستغفرك أدو إليك بكم